غير ا ل م غ ض و ب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقترب ل ل ن ا س حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتهم ي من ذكر من ربهم. محدة إلا ا س ت م ع و ه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أ ض ا ُ أحلام بل ا ف ت ر ا ه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون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 لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم ا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يركضون لا ترقو ا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا ياويلنا إنكنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا ا ل س م ا ء َ والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له و ل ا ت خ ذ ن ا ه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقف ذ بالحق على الباطل ف ي ذ ا م غ ه ف ذ ا ه وزاهق و لكم الويل مما تصفون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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا ي س أ ل ُ ع عما ي ف ع ل و َ ه ه م يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قلها تبرهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا تخذ الرحمان ولدا سبحانه بلعباد مكرمون لا ي َ س ْ ب ِ ق ُ و ن َ ه ُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ي َ ع ْ ل َ م َُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَمَا ي ش ف َ ع و ن َ إِلَّا لِمَنِ ت ض َ ى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهُ مِنْ دُونِ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أ ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ فلا يؤمنون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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفوّم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون. وَإِذَا ر َ آ ك َ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَخِذُونَكَ ّ إلَّا هُجُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آ ل ِ ه َ ت َ ك ُ م ْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آ ل ِ ه َ ت َ ك ُ م ْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ُ مِن ْ ع َ ج َ ل ٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروحين لا يكفون عوجهم و النار ولا ع ظ ه و ر ه م ولا هم يصرون ف َ ل ت َ أ ْ ت ي ه ِ م ْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا ي َ س ْ ت َ ط ِ ي ع ُ ن َ رَدَّهَا وَلَا هُمْ ي ُ ض َ ر ُ و ن َ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ س َ خ ِ ر ُ و ا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ و َ ا ل َ م ِ ن َ يَكْلَأُكُمْ ب ِ ا ل ل َّ ي ْ ل ِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آ ل ِ ه َ ة ٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل ما اتعناه أ ُ ل ئ ك و آ ب ا ئ ه م حتى طال عليهم العمر أ فلا يرون أن ا نأت الأرض ننقصها من أطرافها أ فهم الغالبون قل إنما أُذِرُكُم ب ا ل و ح ِ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ي ن ذ ر و ن ولا ن م س ت ه م نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا و ي ل ن ا إنك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل ق ا حبة من خردل أتينا بها وكفأ بنا حاشبين ولقد آتينا موسى وهرون ا الفرقان وضياءه وذكر ا ً للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له م ن ك ر و ن ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعلمين ا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدَنَا آبَاءَنَا لَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ظَلَالٍ مُّبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ا ل ل َ ا ع ِ ب ِ ي ن َ قال بربكم رب َّ السماوات َِّ والأرض َِ الذي فطرهن َََُ وأنا ََ على ذلك َُ من م ِ الشاهدين َّ و َ ت َ ل َِّ ي ن َ أ َ ك ِ ي د ا ّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا م ُ د ِِ ر ِ ي ن َ فَجَعَلَهُمْ ج ُ د َ ا د ا إِلَّا ك َ ب ِ ي ر ا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفِل لكم ولما تعبدون من دون الله أ فلا تعقلون قالوا حرقوه ونصرو آلهتكم إنكم ت ُْ ف ع ل ي ن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا َ به كيدا فجعلناهم َََُ الأخسرين ََْ ونجينا ََََّ هو اللوط ً ا إلى الأرض ِْ التي باركنا َ فيها َ للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ و َ ج َ ع َ ل ْ ن َ ا ه ُ م َ إ ُ م َّ ة ً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ و َ أ َ و ح َ ي ن َ ا إ ِ ل َ ي ْ ه ِ م ف ع ْ ل َ ا ل خ َ ي ر ا ت ِ و َ إ ِ ا م َ الصَّلَاةِ و َ إ ِ ت َ ا ء َ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا و ن ج ي ن ا ه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح ا إذنادا من قبل فاستجبنا له ف ن ج ي ن ا ه وأهله من الكرب العظيم وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ و َ ذ ا و د َ و َ س ُ ل َ ي م َ ا ن َ إ ذ ي ح ك ُ م َ ا ن ف ي ا ل ح َ ر ْ ث ِ إ ِ ذ نَفَشَتْ ف ِ ي ه غَنَمُ ا ل ق َ و ْ م ِ و َ ك ن ّ ا ل ح ُ ك م ِ ه م ش ا ه د ي ن ف َ ف َ ه َّ م ن ا س ُ ل َ ي ْ م َ ا ن َ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ ص َ ن ع َ ة َ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنّا بكل شيء عالمين ومن الشياطين م ن يغوصون له ويعملون عمل دون ذلك وكنّا لهم حافظين. و أ َ ي ُ و ب َ إ ِ ذ ن َ ا د َ ا رَبُّهُ أَنِّي مَسَنِّي ّ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ا ل ر َّ ا ح ِ م ي ن فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ و َ آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ أَهْلَهُ و َ أ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا و َ ذ ِ ك ْ ر َ ا لِلْعَابِدِينَ و إ س ا ع ي ل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصادحين وذنون إذ ذهب مغضبا ا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ف ا س ت ج َ ب ن ا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين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 وتقطع و ا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلون، وقتر بالوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وَإِلَيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا ذَابَ ل ْ ك ُ ن َّ ا ظ َ ا ل ِ ي ن َ مَلْكُنَّا ظ َ ا ل ِ ي ن َ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آله تم ما و ر د و ه ا و ك ل فيها خالدون لهم فيها زفيرون وهم فيها لا يسمعون ن الذين ش ب ق ت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في م ا ا ش ت ه ت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر و ت ت ل ق ا ه م الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلطّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء ك ط ي س جل ل ل ك ت ب كما بدأنا أول خلق نعيده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 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أ د ر ي أقرب ي أم بعيد ما توعدون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 The b a t t